النعمات. ابو علي اخبارك في السوق بنور انا بحب بقى الله ربما تعمل في الماغ <تكسون> <حلقة مرضوش> <تنغرية> <أسلق. آسلوق> <تكسون> بقى خلط الماغ دي ايه يا رب يا ستاعة نعم انت ولا انا الحمد لله God the you, for you, طيب. طيب. الله يا, يا الله الله يا شفاءه الله. الله كل الله كل كل شيء. الله قال كل قول الله Thank you. و اکبر یالا ہم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 اگر ببندت واسه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 انا مش بقول انا لا لا वह आज the wow. wow. های وَأَنْ يُرْضِيَ رَبَّنَا نُورَ الشَّفْعِ وَالصَّوْمِ وَالْعِيدِ ايوه <تصفيق> انتوا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> Amen. صار روض دوستا ماده وایتا لا وناطه و قربي اخلاتي من الخالد و فرائع الروح والالاء هكذا مشوان دليل الايمان والاخلاص استمع فجر الحديث على فاطمه الشيء صلى الله عليه وسلم القارب بالساعد ولي بسر قمري المصر العربية. والمخيط بالقاهرة. تغفض الله السفيدة الكريمة ورحمته. وعزنه ستيح جنات. وعلى اهله والسلوان. الله سعيد. الجميع. في جميع حدائقنا وقالت لا حدايق قوم في الساعه المحليه والاضواء العشر بنيه النصر مع قدرات الجيش قوات الشتابه هذه بنيه النصر والخيره والخدمه الممتازه للحجاج المرشدين